Mohammed. الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بزعة ضلالة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أيها المسلمون اوصي نفسي ووصيكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايها المسلمون ان المتامل في حياه الامه الاسلاميه وفي وما فيها من الحوادث وما فيها من العبر يجد ان الشباب المسلم يمثل الطريقه المثلى والنصيب النوفر في انتاج الامه الاسلاميه المثمر الذي يعود عليها بالنفع والسعاده لافرادها ومجتمعاتها فما هو دور الشباب المسلم? في بناء المجتمع وبالتنمية المسعدة وبالانتاج المثمر. ان الشباب المسلم يمثل العرض القوي لهذه الامه الاسلاميه ويمثل ساعديها اللذين تقوم عليهما الحياه التي يعيشها البشر فامال الامه كلها معقوله في شبابها فهل طرح السؤال الشباب على أنفسهم ليدرسوا جوابه ما هو دورهم في بناء المجتمع الاسلامي العظيم. ان دورهم لكبير وان مسؤوليتهم لعظيمة وان الشباب المسلم هم الذين عرفوا بالاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حين اشرك نور الاسلام بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بادر رأي الاسلام به الشباب ونشروا دعوته وتحملوا لعباءها وصبروا في سبيلها وضحوا من اجلها بانفسهم وباوقاتهم وبأمواعهم فخطرهم التعريف بطماتهم العظيمه التي اضارت وانارت فهم كانوا في وقتهم بعضا لحاضرهم فاصبحوا كلا لمستقبلهم. وهذه الشباب المسلم العالم الذي يقتدي ويتاسى باولئك الابطال كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجاب بن عبد الله وابي هريره وعلي بن ابي طالب وغيرهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا اروع الامثله في اداء الامانه وتحمل المسئوليه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 خالدين فيها ابدا انه دور الشباب يا عباد الله وفتاه الشباب فاته محدوده فلا تؤمل الامه اي انتاج من الاطفال ولا ممن ضربوا في سن الشيخوخه والهرم وانما المؤمل في الشباب وفي قوتهم وفي نضوجهم وفي دورهم وفي مسؤوليتهم وفي امانتهم وفي عفتهم وفي شرفهم وفي ايمانهم بثوابتهم وعقيدتهم وولائهم وبرائهم وعدم تاثرهم بالكفار المنحرفين الذين يحاربون الله ورسوله الشباب المسلم النامج الذي اتصف بالصالحين ويحسن الصحبة للصالحين ويحذر من الصحبه السيئه الشباب المسلم الذي يعرف قيمه الوقت وقيمه المسؤوليه التي وضعت على كاهله انه الشباب المسلم الذين هم بعض الحاضر يفلحون يوما ان على ان يكونوا كل المستقبل بفضل ايمانهم وصدقهم واخلاصهم لله سبحانه وتعالى وباتباعهم الصادق لرسول الله عليه الصلاه والسلام وفي برهم واحسانهم وحسن اخلاقهم هم الذين يبكى ذكرهم ساريا واجرهم ساريا وخيرهم نافعا وذكرهم باقيا بسبب ما كتموا من منفعه ومصلحه للامه الاسلاميه وان الامر لما كان كذلك بهذه الاهميه وبهذه الثقه وبهذا الاجهاد ان الامه الاسلاميه قائمه على قوه شبابها ونضوج عقول كفيتها في لما كان امر في هذه المثالة انزعج اعداء الاسلام وجندوا انفسهم وصائلهم في تدمير هذا الجانب وفي القضاء على هذه الشريحة لتبقى الامه الاسلاميه امه افتهلاكية لا تنتج خيرا وانما هي منصاعة لغيرها فهل ادرك هذه القضيه شبابنا وحرصوا على مسؤوليتهم وادائها واستثمار الوقت فيما ينفعهم ونفع امتهم فهل عرف الشباب خطوره هذا الجانب وانه يمثل خيانة الامه ويمثل يكال الأمة وبنانها إذا دمر الشباب فقد دمرت الأمة ما هي الوثار التي يصلح بها الشباب وما هي الوثار التي انحرق بثمتها الشباب ما هي الوثار والمقاية وما هو العلاج إنها اسئله مثيرة ينبغي أن نوليها اهتمامنا لما في دور الشباب في بناء المجتمع من الاهميه العظيمه ان اسباب صلاح الشباب يكمن في خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له ومعرفتهم بعظمته سبحانه لانه اذا عظم الله عز وجل عظموه في انفسهم عظموه في كروبهم عظموه في ابصارهم واسماعهم ومجالسهم وجميع مناحي حياتهم فعظمت حينئذ عندهم اوامره وعظمت نواهيه وعظمت دواجره وعظمت توجيهاته وارشاده سبحانه وتعالى في كتابه وفي وفيما انزلهم الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه التربيه في جانب تعظيم الله سبحانه ينبغي ان ترسخ في اذهان الشباب وهنا ياتي دور الآباء والامهات ودور المعلمين دور, دور التعليم ودور الاعلام ودور الجهات المعنيه بتربيه الشباب والحرص على ملكتهم وقدرتهم وقواهم ان تسخر بالخير والصلاح والنفع والبلاح عرف هذه النقطه المهمه لقمان الحكيم عليه السلام فربى ابنه الشاب على هذا المبدا قاله يا بني انها ان تكم احكار حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله رقيب خبير لكره بعظمه التوحيد وعظمه البر وعظمه الصلاه وعظمه الامر بالمعروف النهي عن المنكر ومكانه التعظيم لله سبحانه وتعالى ومكانه التواضع وحفظ الجناح والاخلاق العاليه التي تكسبه السعاده في الدنيا والاخره كذلك يا عباد الله اهميه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرف هذه النقطه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وعلموا انها قضيه مفصليه فربطوا انفسهم على اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلموا انهم لن يصلوا الى محبه الله لهم الا باتباعهم الصادق لرسولهم عليه الصلاه والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم علموا انه لا يمكن ان يحصلوا على الهدايه الا باتباعهم لرسول الله وطاعتهم له وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين قضية الحرص على الوقت. قضية الصحبة الصالحة. المضع على دين خليله. فليظر احدكم من يخالف هذه من التي بها صلاح الشباب ليستثمروا دورهم في بناء المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الجريد الصالح والجريد السوء كحاب المسك وآبخ الكير فحام المسك اما ان تبتاع منه او يهديك يعني يهديك يعطيك هديه او ان تمس منه ريحه طيبه لانه يبيع الطيب يبيع المرائح الجميله وراهب الكير الذي يجيس بجانب النار اما ان يحرك ريابك او تشم منه ريحه كريهه وهذا غرض مثل للجليد الصالح والجليد السوء الصاحب الصالح هو الذي تذكره بالله ويذكرك بالله تتعاونان على البر والتقوى وتحذران ما العلم والعدوان كلام طيب صحبه صالحة. اكل حلال شرب حلال اوقات مثمره مجالس مباركه حفظ للقران طلب للعلم امر بالمعروف نهي عن منكر قراءه لسيره السلف الصالح والاجيال العظيمه والابطال الذين مثلوا اروع الامثله وضربوا اروع الامثله في هدايه البشريه وحماية الشريعه والحرص على العقيده والحراسه للفضيله واما جلسات السوء واصحاب السوء فانه لا يسمع منهم الا المنكر ولا يستفاد من مجالسهم شيء مجالسهم محسيه السنتهم في الشتم والغيبه والنميمه مجالسهم مريبه خرجاتهم في الفسق والبجون سماعهم الاغاني والمزامير شربهم للدخان والمخدرات والسكر وغير ذلك من انواع البطاله التي اهدرت فوقات الشباب وهدمت بناءهم واضعفت هياكلهم وحطمت معنوياتهم ودمرت عزائمهم وقضت على المبادئ والاهداف فتفكر لها عباد الله ولنعلم عرضه هذا الجانب فانتم ايها الاباء عليكم المسؤوليه في توجيه الابناء في ثوره الشباب وترجيعتهم والحرص على التعاون معهم وايراد الاسباب المصلحه لعقولهم ومنعهم وحجبهم من اسباب الانحرافيه وهم الشباب عليهم ان يتذكروا هذه المسؤوليه وان يحكموا عقولهم في الانتاج والبناء للمجتمع والامه التي تنتظرهم بفارق الصبر ان يملؤوها بالسعاده والامان والخير والمجاه والاستقرار إن الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مقل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وانت الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون ان الحياه ادوار لمسؤوليه فعلماء الامه وعقراءها وذو التجربه في الحياه من كبار السن الناضجين المستلهمين للعبر هذه الشريعه التي تشمل العلماء الراسخين ومن في سنهم المجربين والعقلاء والاذكياء والمهوبين تمثل في هيكل الامه العقل صاحب العقل الناظر بالنظر الثاقب والقائل بالقول الصائب وشباب الامه يمثلون قوتها وسواعدها وصدورها فاذا تعاون الشباب والعلماء والعقراء جميعا في هدف البناء للحياه السعيدة الامنه المستقره صاحبه العدل والحق والنضوج والثقافه الايمانيه فإنهم بذلك يبنون أجيالهم ويعمرون مستقبلهم ويصيذون أمتهم. فإذا تركر الشباب لمجالس العلماء والعقلاء وانفصلوا عنهم واكتفوا بشريحتهم لبعضهم البعض، وانفصلوا عن أهل العلم الرافعين. والعقراء الناضيين واصيبوا بالعقود لكبار السن فانهم بذلك يمعون ارجلهم في طريق الرواية والانحراف عياذا بالله. فلا يسلهمون ما العظم ولا يفكرون في بناء المستقبل فيخلدون الى الكسل الى اهدار الوقت والى اهدار الطاقات والى تضييع الصلوات والى تضييع العقليات التي تترعرع عنده فتضيع بما ان لم يفلوها بما فيها لان صراحه حاضر الامه مرهون بارتباطها بصلاح ماضيها وان سعاده مستقبل الامه مرهون بصلاح حاضرها فاذا صرح الحاضر بارتباطه بصلاح الماضي انتج سعاده المستقبل فليحرص الشباب على هذا الدور العظيم الذي لم به. بإخلاح المستكبر بإخلاح الحاضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام نعمتان منظور فيهما كثير من الناس الصحة والبرار. وبين صلى الله عليه وسلم المسؤوليه انها على كواهي الجميع الامير راع مسؤول عن رعيته الاب راعي مسؤول عن رعيته المراه راعيها مسؤول عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلنتقي الله عباد الله ومن اراد ان يسعد في الدنيا والاخره فعليه ان يصلح حاله ويختار صاحبه دروسه وأوقاته وحراره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليقرا في فرادم الأبطال الذين حافظ التاريخ دواوينهم واخبارهم وبطولاتهم وجهادهم وكفاحهم وحرصهم على العقيدة وحرافتهم للشريعة وهباتهم على القضية وتجنبهم. لمزال من رذيلة. فان في النسوة الحسنه ما يعطي الرابع للنفس حتى تصلها قد افلح من زكاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلناه ذات المهتدين. واصلحنا واصلح بنا. واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم حبث الينا الايمان. وزينه في قلوبنا. وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم اعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا ترقصنا واثرنا ولا تاثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك انه تالف تحتنا اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين واجعلهم على البر والتقوى متعاونين وجنبهم الحيث والعدوان يا رب العالمين اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا وذكا صحا رثا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم ارتزك به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد نسالك اللهم ان تزكي لنا الزرع واجبر لنا الخيرات والبركات والسعادة والامر لاستقرار يا رب العالمين. اللهم انا خلق من خلقك. فلا عنا بذنوبنا خبرك. اللهم عاملنا لما انت اهله. ولا تعاملنا لما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المرقرة. آت نفوسنا تقوها. وذكها انت خير من ذكاها. انت وليها ومعناها. عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وإيتاء ذي القربة وينهى عن الحشاء والمنكر والبغي كيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون